أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقوىه في السر والعلن. نكمل مستعينين بالله عز وجل بقية مباحث علم أصول الفقه وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الأفعال أي المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعني بذلك هي أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجردة عن القول أي خالية من القول وقلنا أنها تنقسم باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفعال جبلية وأفعال عادية وأفعال خاصة وأفعال تشريعية بيانية وقلنا أننا معشر المسلمين ملزمون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية البيانية، وقلنا أن حكمها بالنسبة لنا الاستحباب على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. داخل حاجة أول شيء حاجة قلناها، آخر شيء هذا نكمل إن شاء الله ونتكلم عن السنة التقريرية لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. السنة التقريرية والمعنية بالسنة التقريرية أن يصدر فعل أو قول من أحد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينكره ولا ينكره يبقى صدر فعل او قول من بعض الصحاب وهذا الفعل او القول علم به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر على الفاعل ولا على القائل فهذا الفعل الذي صدر او المقولة التي صدرت من الفاعل او من القائل ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا تسمى سنة تقريرية بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له وقد قسم العلماء السنة التقريرية باعتبار صدورها من الفاعل إلى قسمه تقرير أو إقرار على القول والنوع الثاني إقرار على الفعل القرار على القول يعني صدرت مقولة من أحد من الصحابة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم صدر فعل من أحد الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أما المثال الأول أو المثال على النوع الأول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أرضاه وحديثه مشهور ومعلوم لدى الجميع وحاصله لما عفلت جاريته عن غنمه فعد الذئب على شات منها فأخذه وهو كما قال وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون فسكها أي ضربها فذهب الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول اعتقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايتني بها فلما جاء معاوية بالجارية الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله قالت في السماء من انا قالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اعتق فانها ايه مؤمنة محل الشهد إيه أن الجارية أجابت للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم إيه ينكر النبي صلى الله عليه وسلم جسمه إقرار على الإيه؟ على السنة الإيه؟ القولية طيب إقرار على الفعل دي اقرار على القول دي إقرار على الفعل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا على سرية اي قائدا على سرية وكما هو معلوم ان القائد في الصدر الاول كان قائدا في كل شيء قائدا في الحرب قائدا في السلم قائدا في الصلاة في كل شيء فهذا الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على هذه السرية كان يصلي به فكان إذا صلى وقرأ ما, ما تيسر من القرآن يختم في كل ركعة بكل هو الله واحد يبقى يقرأ الفاتح وبعد ذلك ما تيسر من القرآن ويختم بإيه بكل هو الله واحد فكأن الصحابة استنكروا هذا الأمر واستغربوا يعني كل ركعة مثلا يقرأ بالفاتحة ويقرأ مثلا صوت القمر أو الواقعة وبعد أن ينتهي منها يقرأ ايه قل هو الله واحد ثم يركع فلما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفعلة لأنها غير مألوفة عندهم ولم يفعلوها ولم يروها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما يفعل هذا فسألوا فقال إنها تدل على صفة الرحمن وإني أحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه يبقى النبي أقر ولا ما أقرش خذوا باركوا من اللي جاي لماذا يعتبر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حدة ولا يعتبر إقرار غيره وهل إقراره للفعل يدل على الاستحباب أم يدل على المشروعية أهم حاجة في مبحث الإقرار يوم دولت لماذا اعتبر الفقهاء اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حد دون غيره يعني ليه مثلا لم نقل اقرار ابي بكر ولا اقرار ابي هورير ماذا معنى اقرار النبي صلى الله عليه وسلم واذا نركوا النساء والنه الجواب وأنه ينتفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينتفى في غيره ينتفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينتفى بمعنى ان غير النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ان يداهن. وممكن أن يخاف وممكن أن يزل، وممكن أن يخطأ كل هذه الأشياء منتفية في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكان إقراره حدة ورحيك ونذيك طيب الأمر الثاني بقى ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم سواء بقول أو بفعل هذا الإقرار هل يعتبر سنة أي مستحب نفعلها ولا لا يعتبر؟ أصول مفهوم ولا مش مفهوم يعني الشيء اللي سيدنا النبي أقر بس هدوالكم معاي إحنا لما بنقول سنة تقريرية يعني معناه لم يرد في الباب إلا سنة تقريرية بمعنى إيه أنا عاوز أبحث في موضوع معين فكراجل مجتم بعمل إيه ببحث عن إيه عن المصوصة الشرعية الواردة مظبوط وانا ببحث عن نصوص شرعية الولدة في هذه المسألة لم اجد الا سنة تقريرية لم اجد الى ايه سنة تقريرية سنة تقريرية يعني ايه صدر فعل او قول من احد من الصحابة عليه وسلم علم به واطره عليه طيب هذه السنة التقريرية هل يستدل بها على الفرضية ام على الاستحباب ام على المشروعية وما الفرق بين المشروعية والاستحباب المسألة دي سؤال مهم جدا الجواب لو لم يكن في الباب إلا السنة التقريرية فإنها تدل على المشروعية ولا تدل على الاستحباب تدل على ليه المشروعية ولا تدل على الاستحباب ليه لو قلنا تدل على الاستحباب سيأتينا إشكال كبير وهو لماذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه ما ترك مستحبا قط ممكن آه ما يدونش عليه ولكن أي مستحب في الشريعة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فكون أنه لم يثبت عنه ولا في أي حديث أنه كان إذا انتهى من قراءته في الصلاة يختم بقول هو الله أحد علمت أن هذه الفعل ليست على سبيل الاستحباب بل على سبيل المشروعية طيب وما الفرق بين المشروعية والاستحباب الفرق بين المشروعية والاستحباب أن الاستحباب الأصل فيه أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر به والأمر ده يكون معه قرينة تدل على الاستحباب أما المشروعية ففعلها لا يجوز لأحد أن ينكر عليه تاني تركزوا في الجزء عشانت عارف بس الفرق بين, ال... بين الاستحباب والمشروعية يبقى معنى مستحب الفعلين الاثنين اللي هو المستحب والمشروع الإسلام يؤجر عليه ولكن أجر المستحب أعلى من أجر المشروع دي مش عاوزة كلاب بنفرق إزاي بنقول ان المستحب لكي يكون مستحبت ببعددنة الرغطين اما ان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يأمر به ويكون الامر دهروت معه القرينة تصرفه من الوجوب الى الاستحباب طب المشروعية ايه دليل الإقرار الاقرار فقط يبقى اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بنقول عليه مشروعية مشروعيه يعني ايه مستحبة لا طب مباحه؟ طب مقروحة لا يعني لا ينكر على من فعله واضح يا اخوانا دي لان لو قلنا مثلا ان قراءة اللي قل هو الله واحد بعد القراءة في الصلاة لو قلنا انها بيدعى ينفع ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره طب نقول انها مستحب لا ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فاصبحت ايه ها مشروعة. وأتحتاجونا ذي؟ يبقى قرار على القول، قرار على الفعل طيب سؤال: ما الحكم الشرعي فيما صدر من أفعال وأقوال من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به؟ هنشوف. سائل. سلم فهم؟ ما الحكم الشرعي في فعلات صدرت من الصحابة أو مقولة؟ كويس. ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني غلب على الظن إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هل هي سنة تقريرية أو غير سنة تقريرية الجواب سنة تقريرية لإقرار المولى عز وجل لا. وضحت لإقرار إيه؟ المولى عز وجل لا. يعني هنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لأنه لا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه ربه طيب فهل خفيت على الله عز وجل أحسنتم. طيب ما الدليل؟ أركز ما في سؤال جديد. ما الدليل على أن عدم إنكار ربنا عز وجل على الفعل دليل على التقرير أو الإقرار. يعني الربط. سؤال تاني. الفعل خطرت، والله عز وجل لم ينكر على الفعل اللي صدر البيت. فإحنا بنعتبرها تقرير أو إقرار. اقرار من الله عز وجل ما الدليل على انها اقرار من الله ها يعني برضو لسه شوي ها لسه شوي برضو لسه شوي يعني اوشك دخلكوا معاي الدليل عليها ان الله عز وجل انكر بعض افعال المنافقين ولم نعلم به ده الدليل يا خواني. الله عز وجل يدلها انكر بعض افعال المنافقين وايه ولم ولم نعلم نحن به فلما انكر افعالهم المخفيه عنا علم بذلك ان من لم ينكره مما خفي عنا دليل على التقريض او الاقرار والدليل على ذلك قوله عز من قائل وهم بما لم ينالوا وهم بما لم ينالوا أي المنافقون هم بالنبي صلى الله عليه وسلم بالفك بالنبي صلى الله وسلم ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما علمه إياه ربه عز وجل وأيضا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال النبي قال جابر بن عبد الله كنا نعذل والقرآن ينزل كنا إيه نعذل والقرآن إيه ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا فنفضل مثل مسألة العزل دي مسألة فرية وقال أن يبحث بها أحد واعتمد يا خواننا. ولكن إن خوفيت على النبي صلى الله على من لم يفعلها هل تخفى على الله أبدا وهذا الذي استدل به جابر بن عبدل كنا نعزله والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا فدل هذا على أن العزاء مباح ها واضح يا أخوينا المشروعية إذا فعلها الإنسان يقدر مع أما المباح لكي فعله الإنسان ويؤجر اشترت فيه النية نكمل ده يا أخواننا دلوقتي عبارة عن إيه؟ السنة الإيه؟ التقريرية والسنة الإيه؟ الفعلية اللي احنا أخذناها وكنا السنة القولية أي الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن ده بيبحث في مباحث علم أصول الفقه حينما نتناول الأمر والنهي والمكروه والمحرم والمستحب إلى ذلك نعم أعد يسأل أخونا عن أقوال وأفعال الصحابة الصادرة منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دا بيدرج تحت أدلة الأحكام الشرعية المختلفة فيها بعنوان قول الصحابة ومدى حديته ما هو القول بيدخل فيه؟ بيدخل فيه الفعل يعني صحابي قال المقولة أو فعل فعل. هل هذه الفعل أو المقولة حدة نلزم مع المسلمين بها أو لا نلزم الراجح من أقوال أهل العلم أن قول الصحابي أو فعل الصحابي حدة شرعية نلزم بها بثلاثة شروط الشرط الأول ألا يخالف نصا من كتاب الشرط الثاني ألا يخالف نصا من سنة الشرط الثالث ألا يخالف نصا من صحابي آخر طيب لو, خليكم لو خالفت نصا من كتاب أو سنة يعمل إيه ها نطرح ويستمع التماس العذري لمن قال مخالفة الثابة ونعتقد تمام لاعتقاد أنه لم يتعمد المخالف طيب لو خالف قول صحابي آخر بننظر لإيه للمرجحات نشوف أي صحابي في أدلة ونصوص أخرى وأقوات صحابي تشهد له أم لا واضح يا طيب نعم لا مش بدعة مشروعية ما يقدرش ينكر عليه لا ما يقدرش لو أصل لو انكرنا عليه يبقى احنا كده معناها افتاءاتهم على التشريع يعني اعتداء على التشريع النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ولكن هنا بقى السؤال فعلها أفضل أن تركها أفضل ها تركوها أفضل تركوها ايه أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ايه لم يفعل معايا كده الدرس ان شاء الله كله أصول النهاردة بإذن الله لا القواعد بإذن الله نخلص الأصول النهاردة همضة حاجة بسيطة الأسبوع القادم ونخلص القواعد الأسبوع أصفلت قاتلتين بس أو ثلاث تاريبا والأسئلة إن شاء الأسبوع القادم الأسبوع يعني فيعني نشطوا أذهانكم حتى نستوعب دروس الأصول الباقي هنا من السنة التقريرية حد عنده فأي يسأل السنة الفعلية حد عنده أي يسأل فيها طيب بعد ذلك جاء المصنف وصاحب الورقات بمبحث عظيم ويسمى النسخ يسمى النسخ النسخ لغة يحتمل اربع معان يبقى النسخ في لغة العربي كم على كم معنى أربعة. المعنى الاول الإزالة. الازالة تقول نسخت الشمس الظل يعني ايه ازالته نسخت الشمس الظل ازالته المعنى الثاني الكتابة تقول نسخت الكتاب أي كتبت ومنها قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون المعنى الثالث التبديل تقول نسخ القاضي الحكمة أي بدله وغيره المعنى الرابع التحويل تحويل يعني الانتقال من مكان لمكان كتحويل الموريس أو كتناسخ المواريف من لفلان لفلان لفلان لفلل وهكذا دي إيه؟ معنى النسخ في لغة العربي له كمعنى كم أربعة اول حاجة الإزالة بعد ذلك الكتابة بعد ذلك الترديد بعد ذلك اللي التحويل وعلى كل واحد مثال التحويل كتناسخ الموريف تناسخ الموريف يعني انتقالها من الأب إلى الإبن ومن الإبن إلى إبن الإبن ومن إبن الإبن هنزل بقى زيب التوازل نعم ما تيجي تستاقدش معنا كده يا أخوانا طيب تعريف النسخ في الاصطلاح الاصطلاح اللي هو عند مين بقى ها عند علماء أصول مش همزل الأصول دو وقتي يبقى بقول له ما عرف النسخ في الاصطلاح أي عندما الأصول والنسخ في الاصطلاح هو رفع حكم دليل شرعي او لفظي بدليل شرعي متاخر تاني رفع حكم دليل شرعي او لفظي بدليل شرعي متاخر تاني رفع حكم دليل شرعي أو لظه بدليل شرعي متأخر وقد اجمع اهل العلم قاطبة من اهل السنة على ان النسخة محدد بزمن معين لا يتعداه وهو حياة النبي صلى الله عليه وسلم النسخة وقته امتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى النسخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ادعى مدعن أن الحكم نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ كاذب في دعوة معايا يا شيخ طيب. وأجمع العلماء أيضا على أن النسخ لا يتناول الأخبار بل يكون في الأوامر والنواهي، النسخ يتناول إيه؟ ما حاضر لا يتناول الأخبار بل يقول فين في الأوامر والنوان احنا قبل ذلك تكلمنا وقلنا ينقسم الكلام باعتبار الاستعماله إلى خبر وإلى إيه إن شاء خبر يعني إيه هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المغبر فقلنا إن النسخ أو قال أهل العلم النسخ لا يأتي الأخبار أخبار يعني إيه أنا بخبرك عن حاجة بقول لك فلان ما هذا خبر بعكس ما اقول لك اسقني ماء ده امر او اقول لك اياك ان تدخن ده نهل. يبقى ولذلك كل كلام العربية اما ان يكون خبر واما ان يكون انشاء خبر ما, يحت... ما يحتمل الصدق والكذب انشاء اللي هي الاوامر والنواه والاستفهام. فالعلماء قالوا ان النسخ لا يعترل اخبار مطلقة يعني لما يجي ربنا عز وجل في القرآن يقول وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقى جسمه ايه بيخبر النبي سبحانه وتعالى يستحيل أن يعتريه نسخه يعني منفعشه يجي في وقته من المؤتلك ايه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا جزورا يستحيل لأن الخبر صدق والأخضر لا يعتليه ايه نسخه يجي في اين في الأوامر والنواعي واتحادية تعريف النسخ ثاني رفع حكم دليل شرعي او نظه بدليل شرعي ايه متاخر النسخ في حياة مين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينفع ما ينفع النسخ يعتلي الاخبار والال والنواهي الاوامر والنواهي فقط طيب اللي القيم عليه رحمته الله بيقول والمحرمات التي حرمها علينا ربنا عز وجل تنقسم باعتبار ذاتها الى قسمين كان كم دقنا بكذا محرم لذاته ومحرم ايه لغيره محرم في ذاته او لذاته ومحرم ايه لغيره محرم لذاته يعني يعني الشيء دهوت بنفسه كده حرام كالشرك والزنا والسرقة والربا دي اشياء محرمة في ذاته المحرم لغير باع برعا أن يكون الشيء إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا وعند فعله يؤدي إلى محرم يؤدي إلى إيه محرم يصف محرم إيه؟ لغيره كنكاح ذوات المحار النكاح في حد ذاته محرم لا ده. ده النكاح يعني الحكم الراجح فيه إن هو الإباحة ولكن هو بيعتريه الأحكام التكنيبية الخمسة فهنا النكاح في حد ذاته ليس بمحرم ولكن لما تزود بذات محرم منه صار محرما لا في ذاته ولكن لإيه؟ لغيره كويس كده اركن المعلومة دي بقى وتعال ارجع للنسخ تاني اليهود سود الله ودهاهم في الدنيا والأخر قالوا انه ما فيش حاسمها نسخ وللأسف اتبعهم فريق ممن ينتسبون إلى الأمة وقالوا لا نسخ في القرآن تبليه إيه الشبهة دي قالوا أي اليهود من لوازم النسخ أن نقول بالبداء على الله نقول بإيه بالبداء على الله والبداء على الله مستحيل إيه معنى البداء على الله يا أخواننا معناها أن الله عز وجل ده كلام اليهود أن الله عز وجل لما شرع بعض الأحكام بدأ له بعد ذلك أنها غير صالحة فغير طبعا كان ينفع ده كلام ده كفر بواح فهم قالوا إيه؟ لو قلنا بالنسخ يلزم البداء على الله الربان القيم عليه رحمته الله رد عليهم في كتابه الماتع رفت الله في صفحات كثيرة حاصلها قال والنسخ لا يأتي إلا في المحرم لغيره لا لذاته مصبور كذا إلا في المحرم لغيره يبقى هذا الشيء المحرم كان في وقت من الأوقات يصلح لزمن من الأزمان ويصلح لأقوام غير الأقوام والله عز وجل غيره وبدله لأنه هو الذي يصلح لهؤلاء الناس ممكن يكون الحكم اللي هو المحرم لغيره دهوم يصلح لناس في زمن معين ولنفس القوم لا يصلح لهم في زمن اخر واضحة ولا مش واضحة فهذا لا يلزم من النسخ البداء على الله لأن النسخ لا يأتي الا في المحرم لغيره ها اتيجي امثيل حالا كلها واضحة اكملنا ديك طيب بعد ذلك الادلة الشرعية على ثبوت النسخ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 ما ننسخ من آية أي ما نرفع حكم آية أو ننسها أي نؤجل حكمها نأتي بخير منها أو مثلها وهنا نعرف إيه الخيرية دواتي وإيه مثلية ينقسم ينقسم المنسوخ أو بمعنى ينقسم الناسخ والمنسوخ باعتبار المنسوخ إلى الأقسام الآتي ينقسم النسخ والمنسوخ باعتبار المنسوخ إلى الأقسام الآتي القسم الأول ما نسخ رسمه افتحكوس أي لفظه وبقي حكمه يبقى نسخه إيه ها؟ نغذوه أو رسمه الرسم اللي هو إيه الكتاب يعني وبقي إيه حكمه ده النوع الأولان مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقف عمر بن الخطاب على المنبر وقال يا أيها الناس إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا وأنزل عليه الكتاب وكان مما أنزل عليه آية الرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا وأخشى أن يقول الناس لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة والرجم حق في كتاب الله لكل من زنى رجلا كان أو مرأة محصنا بالاعتراف أو بالحبل أو بالشهود ده رص الحديث الحديث فين دور علاك ليه ما يبقى هنا الـ الـ الآية ده هي نسخ ايه لفظها أي رسمها وبقي ايه حكمها معنى كلمة نسخ لفظها أو رسمها أي لم تعد في كتاب الله عز وجل أي لا يحل لنا أن نقرأها في الصلوات ولا نتعبد الله بتلاوته ولكن نتعبد الله بفهمها وبمدارستها وباستلال الحكم منها وذا الفرق بين الأحاديث وبين القرآن واضحة دي ولا مش واضحة هذه معنى كلمة نسخ رسمه أو لظه وبقي حكمه النوع الثاني نسخ حكمه وبقي رسمه ولظه بعكس الأولاني نسخ إيه؟ حكمه وبقي إيه؟ رسمه ولفظه وهذا يا كثير في القرآن مثل قوله عز من قائل والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يدعى الله لهن سبيلا الآية وقوله عز من قائل والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسخة يبقى الحكم منسوخ أي لا يعمل به بس الرسم واللظماله موجود فإن قيل ما الحكمة الحكم في نسخ الحكم وبقاء الرسم والنظ الجواب لأمرين اثنين الأول لنتذكر نعمة الله عز وجل علينا الثاني نؤجر على التلاوة النوع الثالث وهو ما نسخ نظه وحكمه نسخة لظه وحكمه أي لم يعد له لظ في القرآن ولم يعد أيضا له إيه حكم في, إيه في الشريعة يبقى اللظ والإيه والحكم مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم فن الايه ديت مش ليها خاص طب حكمها ولا نعرف عنه حاجه يبقى هنا نسخ الخط ونسخه ايه الحكم نسخ الخط ونسخه ايه الحكم لم يعد لها اي اثر لا تلاوه ولا عملا ولا حكما طيب ينقسم الناسخ والمنسوخ باعتبار الحكم المنقول إليه ينقسم الناس باعتبار الحكم إيه؟ المنقول إليه إلى قسمين ينسخ إلى حكم آخر الثاني ينسخ ليس إلى حكم آخر يبقى الناس كده هون. إما أن الله عز وجل نسخ هذا الحكم بحكم آخر يعني انتقل من حكم إلى حكم آخر، وإما أن ينتقل الحكم ولا ينتقل حكم آخر، يعني يزول على طول. القسم الأولا اللي هو إيه؟ الحكم الآخر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ها؟ هيجي منه سؤالين في الامتحان. تذكر؟ إلى الأخف وإلى الأثقل وإلى المساوين. يبقى حكم من الأخف إلى الأثقل الثاني من الأثقل إلى الأخف الثالث مساوي، مساوي كاستقبال القبل هنا هنا ما, ما فيش فاها مدى ما شمال، فكان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس فجاء الشرع وقال إيه؟ تولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا اتجاه وهذا اتجاه مساون ها؟ لا ندعم الأفضلية لتكلم على حكم شرعي اتنسخ وتغير. اتغير من إهل ايه للمساول له معنى كلمة المساولة يا اخوانا اي في قدرة المكلف وليس في الاجر الاجر ده ما به ولكن الاجر دائما الحكم المنسوخ اليه اعظم اجرا يعني هل يجوز لرجل ان يتعبد الله بيفعل حكم منسوخ هل يجوز المكلف أن يتعبد الله بتلاوة النص منسوخ النظم لا يدوس واضحة يبقى معنى كلمة الأخف الأدخل في قدرة إيه؟ المكلف يبقى نسخ من الأخ... من المساون إلى مساون لا. نسخ من الأخف إلى الأثقل من الإيه؟ الأخف إلى الأثقل كقوله عز من قائل والذان يأتيانها منكم لا حيقوله ايه من الاخف الافقل لا من الاخف الافقل وَلَّا تِيَأْتِينَا الْفَاحِشْتَ من نسائكم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً منكم الْآيَةِ كان هنا تنحبس نسخت بايه بالرجم نسخت بالرجم يبقى كان الحكم الاولى نحبسها ونأكلها ونشربها لحد ما الله صلى الله عليه وسلم يقض فيها القضاء نسخ هذا الحكم الى الرجم وايضا كان قبل أن يشر أن يفرض علينا ربنا عز وجل صيام رمضان رمضان كان في حق الأمة صيام عشرا واجب وفرض فنسخ هذا الصيام إيه رمضان يبقى هنا أخف إلى الإيه إلى الأثقل طيب من الأثقل إلى الأخف وهذا كثير من الأفقل إلى الأخف قال تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا إيه مائتين يبقى الواحد بكم بعشرة نسخة الآن خفف الله عنكم معلم أن فيكم ضعفا يكن منكم مائة صادرة يغلبوا إيه مائتين يبقى كان الأول واحد قدام عشر إيه معنى واحد قدام عشر يا إخواننا يعني إن جاء وقت القتال ووجد المسلم بينه وحوله عشرة انفر يأثم من عشرة كويس؟ طب لو حداشر يجري مميش فاق إشكال أبدا طب عشرة انفر بقى كده ول الضبر والتولي يوم الزحف ومن الموبقات نسخ هذا الحكم إلى كام؟ إلى اثنين لو انت معاك اثنين تنم تفرش تبتلاته فر واضح يا اخوانا دي يبقى نسخ من ها؟ من الايه؟ من الأفقل إلى الأخف كقوله عز من قائل والذين يتوفون منكم ويظرون أزواجا ونصية لأزوديهم متاعا إلى الحول غير إخراج كانت العدة إيه؟ سنة كاملة نسخة إلى كام أربعة عشر واضح ولا مشكلة الكلام ده واضح ولا مش واضح نعم لا محتورش ناس احنا بنقول يا أخوان الأحكام المنسوخة يعني أحكام في الشرعية نحن أنزلها ربنا عز وجل علينا أو كانت في من قبلنا بس ربنا سبحانه على جراح علينا وبعد ذلك اعتراها النسخ أما حكم في شريعة من قبلنا من أجد عبوه إلا إذا أتى دليل شرعي يقول أنه من شريعة أكمل طيب. ينقسم كم اعتبار دلوقتي قسمنا النسخ اعتبرين اثنين باعتبار المنسوخ وباعتبار المنقول إليه ينقسم النوع الثاني بقى. ينقسم اللي هو ينتقل المنسوخ او ينسخ الحكم ولا ينتقل الى شيء ينسخ الحكم ولا ايه يعني اتلغى الحكم وخلاص ما فيش حكم بداله لا ما فيش بداله مثل ماذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي ندواكم صدقة هذا حكم شرعي والاية دي اخوانا من عجيبها او من عجائبها لم يعمل بها الا صحابي او صحبيا فقط علي بن أبي طالب سعد بن أبي وقاس لما نزلت لا معناها معنىها ايه يعني لا يحل لكم معشر المسلمين ان تنادوا النبي صلى الله عليه وسلم اي تتكلموا معه الا بعد ان تقدموا صدقة وهذا تشريع مؤقت يا اخوان اقراما لنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيفا عنه اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي ندواكم صدقة قال علي بن أبي طالب كان معي دينارا، فصرفته بعشرة دراهم وجلست أمام النبي صلى الله عليه وسلم أناديه وأصدق أناديه وأصدق فما أن انتهيت من الدنار إلا نسخ الله عز وجل الحكم نعم أشفقتم أن تقدموا بين يدي جواكم صدقات فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم واضح يا أخواننا يبقى ينسخ إلى حكم آخر وينسخ ولي وليس إلى حكم آخر طيب ينقسم المنسوخ باعتبار ناسخ باعتبار إيه؟ الناس الى اربعة اقصى يما باعتبار المنسوخ ثلاث باعتبار ما نقل اليه قسمين واحدهم ينقسم الى ثلاث باعتبار النسخ ينقسم الى اربعة يعني ايه اللي نسخ مفهوم يا يخونا ايه اللي نسخ القسم الاول القرآن بالقرآن القرآن نسخ القرآن وهذه كثيرة، كثيرة يا أخونا في القرآن ديت، قرآن نسخ قرآن، يعني أي نسخ أي؟ ينسخ القرآن السنة، ينسخ القرآن إيه؟ السنة، يعني يأتي نص من كتاب الله عز وجل؟ ينسخوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثال استقبال القبلة استقبال ايه القبلة ازاي عشان تفهموها اوي عاوزك تفرق بين حكتين بين تعرف القرآن وتعرف السنة ايه تعرف السنة كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير القرآن غير ايه القرآن يعني اي حاجة تضاف انا نبي من قول او فعل او تقرير او اشارة او هم او كتابة كل هذا يعتبر ايه سنة ترمى انه غير القرآن فاحنا لما نيجي نبحث ونشوف النبي صلى الله عليه competitors طيب السنة دية من عند النبي صلى الله عليهirsiniz او من عند الله من عند الله كويس احنا لما نيجي نبحث في بداية تشريع الصلاة لما شرع ربنا عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والصلاة يا أخوان شرعت مع نزول الوحدة كذبكم ولكن الصلاة اللي إحنا عليها الآن شرعها لنا ربنا عز وجل في الإسراء والمعراج ولكن قبل الإسراء والمعراج كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صار قعتين بالغداء وركعتين بالعشي فلما شرع له ربنا عز وجل الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس صح ما الدليل الشرعي من الكتابي على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربنا عز وجل أن يصلي إلى بيت المقدس في ولا مفيش السؤال في انتم ولا أنسأت السؤال غلط ما الدليل الشرعي من القرآن على أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي أن يستقبل بيت المقدس أحسنتم كان سيدنا النبي كان بيستقبل بيت المقدس بناء على, سي... على إيه على وحي بس ايه سنة وليس ايه قرآنا طيب لما جه تغيير القبلة جاء نص في القرآن ولا من السنة ايضا بالقرآن. اللي هو قوله تعالى ايه فولي وجهك شطر المسجد الحرام يبقى هنا ايه قرآن نسخ ايه السنة واضحة ولا مش واضحة طيب يبقى قرآن نسخ قرآن قرآن نسخ ايه سنة طيب سنة تنسخ سنة هذه كثير سنة تنسخ ايه سنة قال صلى الله عليه وآله وسلم توضأوا مما مست النار حديث صحيح توضأوا مما مست النار صح صح ببنا مشي توضأوا ايه مما مست النار صحيح <تصفيق> اكمل ولا تهيبت استمدري واضحة اللي مش واضحة الناس ده طيب توضعوا من المسة النار توضعوا فعل ايه والامر الايه الفور ولا التراخي الفور يقتضي التخرار ولا يقتضي التخرار احسنتم صدقوني الثواب الدهية تحفظوها ان شاء الله مع الاخلاص بحد يشقدر عليكم توضعوا من المسة النار ها نعم ها لا ده, ده انا بكلم على القادة العامة القاعدة العامة بتقول ايه لا لا يقتضي ايه التكرار دي دل... قدام اصلا الأمر المجرد عن قرائن يدل على الايه الوجود الفوري ولا يقتضي التكرار متى يقتضي التكرار لما تيجي قرينه معاه ها فقول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤ مما مسه النمر هذا أمر للوضوء نسخ نسخ بماذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح من روايه ميمونه بنت عارف تقول أكل النبي صلى الله عليه وسلم عندي عرق قطعة لحمة يعني ثم خرج وصل ولم يتوبأ وبالمناسبة حدثت مناظرة بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبين أبي هريرة في هذا الحدث شو بقى الأدب العالي من الطرفين أبو هريرة رضي الله عنه قاعد بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من ممسة النار يعني معناها أي حاجة تمسها النار وباللغة الكيمياء تسخين مباشر أو غير مباشر لذلك تسط قدم عهداء التسخين عبدالله نوعين مباشر وغير مباشر وخدمناك فأي شيء يمسه النار الحرارة يعتبر إيه يجب تصدق منه فاعترض ابن عباس على أبي هريرة وقال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أبده في كتاب الله حلالا يا أبا هريرة أنا توضأ من الحميم يعني معناها إيه لو أنا مثلاً اتوضّد بماء سخن ألقى فضّد ماء ساعة تاني تبكي تضّد ماء سخن ليه؟ فأبو هريرة غضب رضي الله عنه ومسك كفن من الحصى من الأرض كده وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضّء من مسّة النار يا ابن أخي إذا حدثتك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال صلى الله عليه وسلم يبقى هنا اعتراض ابن عباس على ابو هريره عقلي ولا شرعي ينفع نفضل فاشل ولا لازم عندك حتى لو عقل البرت اينشتاين لو عقل حتى اقول لك مين كويس طيب لو أن ابو هريره احتد على ابن... لو انى ابن عباس احتد على ابو هريرة بحديث ميمون قال له لأ دخلت كنت بيت عند دخلت في ليلة وسيدنا النبي أكل لحما ثم خرج وتتصلى ولم يتوضى كلمة رائعة يتكلم أحسنتم ده اللي عاوزونه صلى يبقى هنا إيه سنة نسخة إيه سنة طيب. يبقى قرآن ينسخ قرآن قرآن ينسخ سنة سنة تنسخ سنة سنة تنسخ قرآن هو ده الإشكال باهم طبعا اي اي اي اي اي انا مشفع الناسكم على وجه الاستعجال، وقدم بالكم ولكن ان شاء الله سيبسط باكتر من ذلك سنة تنسخ ايه القرآن لأهل العلم في المسألة قولين القول الاول لا تن... لا ينسخ القرآن الا القرآن والسنة تنسخ القرآن وأقوى أدلة من قال بهذا قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وحقيقة الأمر يا أن هذا الرأي مرضوح ورأي ضعيف والسنة تنسخ القرآن لأن الاثنين منين من عند الله عز وجل, من عند الله عز وجل نعم أي دليل ما نسألهم احنا بقول نسألوا ايه السنة لا تنسخ القرآن وحجتهم هي حجة طبعا إيه عند اهل السنة جواب عملهاش قيمة حجتهم ايه إن قالوا ان السنة احاديث احاد او فيها احاديث احاد والقرآن متواتر والاحد ينسخ المتواتر طبعا الكلام ده كله امام النقد العلمي لا يثبت طيب سنة تنسخ القرآن مثل ماذا بقى قال تعالى والذان يأتيانها منكم فآذوهما والذان يأتيانها منكم فآذوهما معنى الآية والعلم عند الله عز وجل والذان من يأتيانها منكم اخطب هنا ايه للذكور كويس للذكور يعني من يأتي الذكر الذكر فآذوهما اضربوه على مين اجتموه حر ده ده كان حكم شرعي نسخ بما ثبت في المسند بسند حسن النص على ذلك الألبان في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يفعل فعلة قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به يبانا سنة نسخت إيه الخراء واضح يا أخوانا طيب مثال آخر قال تعالى وإذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب هنا يعني إيه فرضي فرض إذا حضر أحدكم الموت يعني لو واحد بيطلع في الروح انترك خيرا سترك الوصية ها للوالدين للوالدين والأقر... للوالدين والأقربين بالمعروف حق العالم المتقين هذا حكم شرعي نشخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد مرويت أبي أمام الباهلي إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث وللأمانة الآية فيها كلام كتير يعني مش منسوحة كلها الآية مش منسوحة كلها اعتراها بعض النسخ وبقي بعضها محكم نعم ايه المحكم فيها كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت انطلق خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين باتفاق الوصية للوالدين منسوخة الوالدين لأن الوالد الأب والأم والأخوان مش أصحاب فرضه بس لا يعتريهم حجب حرمان قط ممكن يقولوا حجب إيه نقصان أما حجب حرمان يستحيل لازم يورث كل الأحوال لازم يورث يبقى دية الوصية للوالدين المنسوح بايه بالفرض اللي بصعت على أنزله سواء السدس أو الثلث أو الباقي التعصيد طيب الوصية للوالدين والأقربين الأقربين تشمل مين لا كل قريب للميت فقال الشنقيت كان دا كلام يا يخوانا في أضواء البيان قال الشنقيت فمن كان من الأقربين له نصيب أنزله ربنا عز وجل فهو منسوخ وما لم يكن له نصيب فالوصية ما زالت قائمة وده الدليل الشرعي الأكيد الصحيح الصريح على مشروعية الوصية الواجبة التي يعمل بها في الديار المصري فيمتعد لأقولها تاني ثاني الوصية الواجبة في الديار المصرية اللي كثير من الناس بينكروا على القانون وبغرور ليس لهم حق في الانكار ليه أصوم مستندهم في الإنكار إيه؟ إن الآية منسوخ والكلام ده غير صحيح وأنا أرجع وترجعوا للآية في أضواء البيان للشنقيتي في تفسير سورة البقرة أو في كتابه الماتع دفع ااا إيه... لو دفع الاضطراب دفع أهم الاضطراب عن أي الكتاب هتلاقي في الكدر بالتفصيل بنقول إيه؟ الآية فيها محكم وفيها أي منسوخ فيها محكم فيها منسوخ المنسوخ الولدين الوصيل والد المالها ايه منسوها طيب الاقربين الاقربين يشمل ايه يعني رجل مات ابنه من الاقربين ولا لا طيب اخته من الاقربين طيب ابن ابنه واضح افوال نذية طيب فالعلماء قالوا ان ما كان من الاقربين ونهو نصيب فحكم منسوها ياخد نصيبه في ايه؟ فرضاه ربنا عز وجل طيب لم يكن من الاقربين يبقى ايه يبقى الوصية مازالت قائمة في حقه فهنا عندنا ايه ابن الفرع الوارث الذي مات اصله في حياة اصله تاني يعني زيد انجب محمدا ومحمد انجب سعيد مات محمد في حياة زيد كويس في حياة ايه زيد وسعيد موجود محمد دي له اخوة ذكور واناث فبقل صورة المسألة في المراث إيه؟ توفي زيد وترك زوجة واربع ذكور وسبع بنات واولاد ابن توفي في حياته دي صورة المسألة فبتطبيق قواعد المراث الابن يحجب ابن الابن معروفة دي, دي يعني ولاد زيد هيعكم ولاد مين ولد محمد اللي هو سعيد هيحجبوه مالوش حاجة فالعلماء قال لك لا احنا في هذه الحالة هنعمل بآية الوصية ونعطيه نصيبا كأن يكون أبوه ما زال على قيد الحياة بنفترض وبعد أن نفرض له نصيبه كأنه حيا ننظر إلى نصيبه بالنسبة لجميع التاركة فإن كان الثلث فأقل نقره زاد عن الثلث من الزلث للثلث يا يبقى ما ينفعش ننكر على من أخذ بهذا القول ما ينفعش أبدا ده في شيء من التعسف وعدم الإنصاف العلمي واحنا بنقول دائما وبنكر له طالما أن المسألة أو القول اللي انت تبنيته له وجهة في الدليل وسبقت إليه من السلف فلا يجوز لأحد أن ينكر عليك واضح يا اخوانا ديها لا كل واحد لواحده لا ما نجد عبوهم يعني هنقول ايه الراجل ده مات ثلاث ابناء في حياته وسب ولاد له وفضل ولد واحد بس القانون المرض بيقول ايه ان هذا الولد يحجب جميع اه ويقول الثقة الأولى لا بنفترض أن الأولاد دولت عايشين وننظر لنصيب كل واحد منفرد وعلاقته بالتركة ايه مش للمجموع لا كل واحد حدود الثلاث للشخص الواحد مش للمجموع واضحة ولا مش واضحة ما أدري لا أدري ما قبل ذلك لا أدري ولكن قبل ذلك كان في حياة تاليبا القضاة الشرعيين وما أظن كانوا يعفلوا عنها وي. لا أخذشها كان أياما كان قدر الشيخ أحمد شاكر قدر أسف المحاكمة الشرعية والأشياء ديت دي لست قرية نعم لا لا الثمن يعني احنا بنقول ايه بننظر بعد ان نعطيه نصيبه على فرض ان هو حي بنشوف النصيب اللي اخده ونعمل بينه وبين التركه كلها نسبة مئويه الطرف الايمن والطرف الايسر ونختصر فلو طلع الثلث فاقل نقره على ما هو عليه زاد عن الثلث يرد الى الثلث يعني نقصه بالتيت ها اكمل يا اخواننا كده نعم ها عد يسأل يقول من أين جاءت عين الثلث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير وإجماع أهل العلم على أنه لا يجوز لصاحب التركة أن يوصي بأكثر من الثلث من تركته إلا وهذا قول ضعيف أداز الورثة وهذا قول مرضوح ولكن الأصل الثلث يبقى عندنا القرآن ينسخ بإيه بالقرآن ها والسنة تنسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة والقرآن بايه ينسخ بالسنة واضح يا اخوانا ديها طيب بعد ذلك متى يصار الى النسخ متى يصار الى النسخ يعني احنا لماذا نقول نسخ ومنسخ بس. لماذا نقول يعني متى يصاروا الى النسخ يصاروا الى النسخ عند ثلاثة احتمالات او عند ثلاثة احوال عند تعارض الادلة وعدم الجمع بينهم تعارض الادلة وعدم الجمع بينهما ما بينهم. الامر الثاني تكافؤ الطرق تكافؤ الطرق تكافؤ الطرق يعني ايه يعني ده اي من القرن وده اي من القرن قدم عن تكافؤ الطرق طيب ده حديث وده حديث ولكن هنا مسألة مهمة ها لا اخليك معي بس انا بتكلم عن تكافؤ الطرق يبقى أول, أول حالة يلزمنا النسخ فيه عند تعرض الأدل الثانية عدم إمكانية الجمع بس مكتوم في واحدة بس الثالثة تكافؤ الطرق تكافؤ الطرق يعني إيه؟ الطرق التي جاء منها الدليل أو الدليلين المتعارضين متكافئين يعني في الميزان زي بعضهم دي آية في القرآن ودي آية في القرآن يعني قولوهم عز من قائم والذين يتوفون منك ويظرون أزواجا مصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج والذين يتوفون منك ويظرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر دولة أيتين الطرق متكفأة أو ليس متكفأة الأيتين متعرضين أو نعرف نجمع بينهم يستحيل يبقى في هذه الحالة لابد أن نصير إلى النسخ وعلى شأن كده يخلون العلماء يجب التنهل والتأني عند القول بالنسخ لأن الأحكام الشرعية ما أنزلها رب البرية إلا للعمل به ومعنى النسخ أي أنك تلغي العمل بالنص وهذا ليس بالهي لا بالعلماء اللي بيقولون احنا نشوف بقى نقول إيه يعني كيف يعرف النسخ أول تاني متى يوصل النسخ عند إيه التعارض عدم إمكانية الجمع تكافؤ الطرق يا طيب لو ما فيش تعرض ها يبقى ما فيش نسخ ولا في نسخ طيب عدم تكافؤ الطرق يعني الطريق الأولاني النص فيه صحيح صريح والطريق الثاني حطه الهباش بن النتاش خلاص ولا يعول عليه مطلق لأن أصلا الطرق من طريق صحيح وطريق وعلى ما روش أي لازم واضح يا إخواننا دي طيب تمكننا من الجمع بين النصوص ما ينفعش نسخة برده واضح يا إخواننا كده اكتب بقى يقول ابن مسعود أبو السعود أصدي في مراقية والمتن إن فاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تعارض لو تعبتوا قلولي والمتن إن فاه متن آخر وامكن الجمع فلا تعارض مفهومه يعني لسنا نجمع ما عادش يشكل ما ينفعش نقول نسخ يبقى ناسخ امتى عند التعارض ها عدم إمكانية الجمع ها تكافؤ ايه الطرق واضح يا اخوانا طيب كيف يعرف النسخ يا اهم شيء ده أعرف النسخ أعرف ندم انسخ إزاي؟ يعرف النسخ أول طريق قد أباركو معاي يبقى لما جاء كلمة أنا أقول متى يعرف النسخ يبقى لازم أنا بدور عشان لازم يكون في نسخ يعني معناها الشهوز التلاتة المتقدمة إيه؟ موجودة قد أباركو مندي كويس يبقى معناها إيه؟ الطرق متكافئة وعجزت عن الجمع ومتعرضة يبقى لازم في نسخ طب أعرف النسخ إزاي قال لك أول طريقة معرفة التاريخ معرفة التاريخ لان المتاخر ينسخ المتقدم والمتقدم ينسخ المتاخر بالظبط انت قلت لابنك روح هات 2 كيلو فول ناكل وهو نازل السلم صرخت عليه خلوهم عدس خرج بره بصوتهم البلكونه قلت له لهم خلوهم بطاطس يجيب بقى الفول ولا العدس ولا البطاطس خلاص معروفه دي يبقى المتاخر ينسخ المتقدم وهذا يعني يعني ما يخلي فيه أحد يبقى معرفة ايه التاريخ الامر الثاني اجماع الامة على ان هذا النص منسوخ الامر الثالث وجود قرينة في النص تدل على النسخ هيجي انت ها يبقى والحلقة ايه معرفة ايه التاريخ يبقى الاية دي في مكة والاية دي في المدينة خلاص معروف. مكة تنسخ ولا لماذا تنسخ احسنتم معرفة التاريخ بعد ذلك اجمع الامة يعني يجمع العلماء قال ابن المنذر ولا قال اجمع العلماء على ان هذا النص منزوخ خلاص الحالة الثالثة ان يكون في النص قرينة تدل على النسخ يكون في النص ايه ها تدل على النسخ مثل قوله صلى الله عليه وسلم ان كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ها فزوروها يبقى ده نسخ ولا مش نسخ واضح اهو كان الاول في نهي جه الامر بال ايه بالاباحه واضح ولا لا النسخ ولا واضح اتفاهم ولا فهمش طيب بعد ذلك نتكلم عن التعارض بين الأدلة تعالوا تقولوا واحنا نستاذن من سمحت العميد نطول شويه كمان ها اكمل يا هشام اسماعيل ايه مش طيب التعارض بين الأدلة. التعارض يعني مبحث التعارض وهو معنى كلمة التعارض بين الأدلة أي يلزم من من العمل بدليل نفي الدليل الآخر. هذا معنى التعارض. يعني أحدهم يقول بالحل والآخر يقول بالحرمة. أحدهم يقول بالوجوب والآخر يقول بالإباح. يبقى الأدلة إيه متعارض؟ اهل اللي نعرفه في مبحث التعارض أنواع الأدلة المتعارضة وكيفية الجمع بينها. مع ذكر أمثل أنواع الأدلة المتعارضة وكيفية الجمع بينها. يتفضل معنا كده الإجماع والقياس وبعد ذلك ترتيب الأدلة بيبقى خلاصة الملك والإجماعينا خدناه قبل كده صح في منهج التلقي خدناه لا مخدناه هنعيده تاني والقياس كده ما له بسرعة أكمل التعارض يبقى التعارض معناه يبقى ها أدلة متعارضة أحد الدليل يقول بالأدوب والأخر يقول بالحرمة الغرض من كده نعرف أنواع الأدلة المتعارضة وكيفية الجمع بينها النوع الأول تعارض بين دليلين عامين تعارض بين دليلين عامين مثال قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صلات مستقي خذوا لكم دليل عام يعني يخص أفراد الأمة كلها فهنا دليل عام في الاثنين إنك لا تهدي من أحببت انك لتهدي الى صراط المستقيم ودي بابك يا اخوانا في تعارض في تعارض لا شك في ذلك احد الدليلين اثبت للنبي الهداية والدليل الاخر نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم الهداية فاحنا بنقول عند التعارض اول شيء في مبحث التعارض يا اخوانا بين الادلة ان انت بتنظر لثبوت الادلة تنظر الى ايه ثبوت الادلة ثبتت الادلة خلاص نسيب النقطة, دي. نسيب النقطة تانية نعمل على الجمع بين الأدل ومعنى كلمة الجمع بين الأدل يعني الاثنين يشتغل ده يشتغل وده يشتغل طيب ما استطعنا أن نجمع بين الأدل نلجأ إلى النس الترجيح نرجح قول على قول يعني ده قول راجح وده مرجوح بس يعمل به برضو عجزنا نلجأ إلى الـ الـ النسخ اخر حاجة نلجأ لها هي النسخ لان النسخ معناها تعمل ايه بتلك الحكم مخالص ودي مش اينة بقولك مش اينة يعني فاحنا بنقول قوله تعالى وانك تهدي الى صراط مستقيم الهداية هنا هداية الارشاد والدلاله بيدل فقط انك لا تهدي وهي التوفيق والثبات وهذه لله عز وجل فقط نسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق واضح أخوة أيضا قوله تعالى ولكن المثال الذي هو اتمخدوش قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه هاي الضمر عيد على مين نعم إن هي إنك لا لم ألف اللي هي هداية التوفيق والثبات دية لله عز وجل أما اللام شبكة في الته وإنك لتهدي هداية إيه الاشد والدلال أبي يذل يوشهد صلى الله عليه وسلم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام يطيقونه هاي الضمير عيد على مين هاي الضمير عيد على مين عيد على مين وعلى الذين يطيقونهم عائد على صيام شهر رمضان فدية طعام مسكين بنص الأيه. أي الذي يستطيع الصيام له أن يفدي ولا يصوم. كويس كلام عام ولا كلام خاص عام لكل الأمة وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهرة فليصوم. ما من شهد منكم شهرة إيه يبقى هنا الله عز وجل ألزم في الآية الثانية. بالصيام للكل وفي الآية الأولى خير في فتعات الطرق متكفئة ولا مش متكفئة نعرف نجمع نجيش ازاي يلزموا وازاي يخيروا فنقول إن فمن شهد منكم الشهرة فليصمقوا ناسخة ايه وعلى الذين يتقونوا فدياتهم طعام مسكين قال ابن عباس ليست بمنسوخة كويس ما بقول لك دليل مخدوش ابن عباس قال لك محكمة بل هي في حق الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة والحامل والمرضع يبقى منسميه نسخ جزئي ماضح يا اخوانا يبقى ده هنا تعارض بين دليلين عامين ولا خصيني عامين نعمل فيهم ايه نجمع بين الأدلة. عجزنا رجح ومرجوع عجزنا لازم نصير إلى, الى النسخ بضوابة النسخ معرفة التاريخ المتأخر ينسخ المتقدم بعد ذلك ها متى وصل إلى النسخ أو كيف يعرف النسخ نسيته نعرف النسخ ازاي معرفة التاريخ وجود قريمة أو الإجماع واضح يا أخواننا ديت طيب الحالة الثانية ها قال ابن عباس ليس بمنسوخة ها طبعا خدوا باركو يا إخوانا. كلام ابن عباس رضي الله عنه في التفسير ما لم يعارض لن نفسه فيه فهذا تفسير فهم ابن عباس للآية أمال إحنا ليه بنتكلم وإحنا متطمنين وحط ومالين بطنا بطيخ في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنظن فأوليكم الكافرون أن هذا كفر أصغر لأن قالها ابن عباس ولم يؤثر عن السلف قوله غير قول ابن عباس يقولوا احنا, احنا في غاية اطمئنان ليه ده ابن عباس فهو فهمه للآية دي قالت ليس بمن سهوة لكنها في حق منها الشيخ الكبير والمرأة العدود والمرضع والحال طيب تعارض بين دليلين خاصين بين دليلين ايه خاصين قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعدبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك كلام لمن ده؟ صلى الله عليه وسلم إيش يا سمعين؟ في حاجة؟ ها؟ صورت إيه؟ كان يوم زمن واحد كان ذهنه خالي كنا نختبر بعض في القرآن مش بالكلمات اي والله خالص بس خدنا كان في سنه 82 كنا نختبر بعض في القرآن عد اوائل الاربع مش بقى تقعد تقول الحمد لله رب العالمين وتقطرش وبعدين افتطمعونا لا لا لا استنى إن الله لا يستحي لا استنى لا ده كنا بنقرها كانك بتقرا اه فلما ارتقينا في الحفظ كنا نختبر بالوقف اللازم والوقف اللان يكن مسألة ان انت تسمع الاية وتقول في صورة ايه لسه هتقول في صورة ايه لا لسه بره خالص بره بعيد بعيد خالص انا ديب لكم كان في شيخ من الشيوخ عليه رحمة الله ونضر الله وجهه ونوّى الله قبله خست عنه العلم سنة تقريبا كان من لي عليه رحمة الله كان يحفظ اية القرآن بالرقم وأحاديث البخاري ومسلم والسنن الأربعة بالرقم ما لقيت شو النظر والله يقول وكان كده بالسليق يعني كان ما يقرأ أية في القرآن بيدرس لنا أو, بي أو, أو على المنبر بيخطب أو إحنا ماشيين إلا بقول أية رقم كذا في سورة كذا وطبعا بقى ساعات ما حباني ما عليش يتحزل كده طب يصلنا في صفحة الأمين على الشمال عم طوشنا بالألم على طول ما بقولك الرقم تقول لي على مين ولا على الشمال ها يبقى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعدبك حسنهن إلا ملكة يمينه وقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك يبقى فئة حرم عليه ولا يحل عليه وهذا ذليل خاص عام خاص ويستحيل الجمع فنقول أن المتاخر ينسخ المتقدم واضح يا أخوان ديت هذا دليل إيه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم واضح خالص أي لو أعجبك عشنهن يعني نظر إليه وأعجبته إلا ما ملكت يمينك وقال بعض أهل العلم أن الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه يخترنه أو يختر إيه؟ يخترن الله ورسوله أو الدنيا فالنساء عملوا إيه يا أيها النبي قل لأزواجك أن كنّا تردنا الدنيا وزينتها فتعالينا ومتّعكنّ وأصرحكنّ صراحة جميلة وإن كنّا تردنا الله ورسوله والدار الآخر فإن الله عدل المحسنات من كنّا أجرنا ذل كل النسوة أخطر مين الله ورسوله فأنزل الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواجا ولو أعدبك عزنهن إلا ما ملكت يمينك فكان هذا تكريما من الله عز وجل لهؤلاء النسوة لما اختاروا الله ورسوله على الدنيا ده دليل إيه تعارض بين دليلين خاصين تعارض بين دليل عام ودليل خاص تعارض بين دليل عام ودليل خاص هذا معاي اخونا كده قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالسواني والنطش نصف العشر ده حديث في الصحيحين حديث ابن عمر في ما السماء أي أي شيء سخطه السماء خرج من الأرض ووضح لنا فيه أي العشر وما شقي بالسوانى اللي هي النواضح اللي هي الإبل أو بالنضح يعني بالدلاء فهذا فيه نصف العشر ده كلام عام والخاص عام في كل ما سقطه السماء وكل ما خرج من الأرض خصص هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح أيضا ما تقرأ به ليس في دون خمسة أو سق زكاة يبداد تعارض بين دليل عام ودليل ايه خاص نعمل إي ها يحمل العام على الإي على الخاص ودي سهلة دي مضحى هنا دي طيب النوع الرابع وهو الأخير تعارض بين دليلين أحدهم عام من وجه وخاص من وجه والآخر خاص من وجه وعام من وجه تاني تعارض أنا عاوز الأخواننا نحدد موعد ونشرح فقه الخلاف لأنني سعاد بيطلع مني كلام. وأرى وجه العجب والاستنكار على وجهكم. وأخبرك وذية في حقت الأمر معايا يا خانة زعلني فعلًا أويان. لأن المسألة مش عصبية ولا حزبية. المسألة خضوع لدليل من عند رب البرية. وأخبرك فلما أقول أنا أقول أنت أنت وجهك وتسمن وتنفض من المجلس. لو أتيت بقول لم يأتي به أحد من قبل أو عارٍ عن الدليل وأصررت عليه لكن عدم معرفة فقه الخلاف هو أعلى حرف جدا وهو يخوض بتاع حوالي 6 سبع محاضرات ونحكم أمرنا إن شاء الله بإذننا فيه لأن هذا مهم جدا يا إخواني وكان المفترض نبدأ به قبل كل شيء ولكن يعني إيه إن شاء الله يتضارع يبقى معارضة بين دليل عام من وجه وخاص من وجه خاص من وجه وعام من وجه مثل ماذا؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا الصحيح حديث الثاني في الصحيحين أيضا من رؤية أبي قتاد الأنصاري إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا, إيه؟ فلا يجلس حتى إيه؟ يركع إيه؟ ركعتين. خطي الحتسم تحت بعضهم كده. لا صلاة لها بعد العصر حتى ضعرو الشمس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ما الحكم الشرعي إذا دخل الرجل المسجد بعد العصر؟ خالفت النص صح ولا مصحش خالف ولا مخالفتيش خلف خالفت النص وعملت النص ما منفعش لازم نحسب صح ولا مصح يبقى ذي معنى كلمة تعارض بعموم مع خصوص وبخصوص مع عموم لازم معنى فدخل رجل المسجد بعد صلاة العصر فلو قلنا بعموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نا لا يجلس حتى يركع ركعتي ولو كنا يركع ركعتي نعطلنا لا صلاة بعد العصر حتى ضعروه الشمس صح ولا مصحيح كلام ده يبقى في هذا الحل نعمل إيه دبأ من أصعب الأمور يا إخوان لأن ده ما ينفعش تقول نسخه نسخ فيه أصل لو قلت نسخ نسخ الاثنين واخد بالك فقال أهل العلم تخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر بمعنى إيه هنا لا صلاة بعد العصري حتى تغرب الشمس وقوله السلامة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع على كعتين هنا نهي وهنا نهي صح نهي عن عموم الصلاة بعد العصر حتى المغرب ونهي عن دخول الجلوس في المسجد حتى يركع على كعتين اللي صلاة في حيث المسجد والراجح يا أخواننا من أكوان أهل العلم أنها واجبة الراجح واجبة المرجوع إن هي غير واجبة ولا يمكن أحد على أحد معي؟ طيب فهنا العلماء أبو تبني أعمل إيه؟ قال ترديم من إيه؟ ألقى عدنا ندور في الأدلة الثانية وجدنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس خصص بأدلة أخرى. يعني هذا العموم ليس على لهذا النه ليس على عموم بل خصص. أما قولوا صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع فلا يجلس حتى يركع ركعتين. عموم في الأمر لم يخصص طيب الأولان خصص بأيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر وراسر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر قبل أن تغرب الشمس تغرب مسبوط كذا فقد أدرك إيه؟ فقد تعالية العصر طيب الراجل الذي يدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس صلى من العصر ما صنعهاش وسيدنا النبي أمر ولا ما أمرش فعلم بذلك أن عموم النهي خصص وهنا عموم الأمر بالصلاة أقوى من عموم النهي بعدم الصلاة اتفهمت ولا لا تاني اركزوا عشان تفهمها بس لا صلاة بعد العص حتى تتغرب الشمس نهي ولا مش نهي عام ولا مش عام أحسن مخصص في حد خالص لكل أم طيب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعته عام ولا مش عام ما ستوثنية منه أحد مضبوط كده فإحنا علشان نعمل أحد الحديثين لابد أن نخلف الآخر واضحة ولا مش واضحة لازم أن نخلف الآخر وما ينفعش ينفعش تعمل بنصة تخلف الثاني المفترض تكون متوافقة فالعلماء قالوا إيه؟ قالوا أن لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا العموم خصص بنصوص اخرى يعني اصبح عموم ضعيف وليس بنفس قوة الأمر بالصلاة تبخصص بايه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر خصص ولا ما يبقى معانا ضعيف يكن بقى لا يجلس لا اذا دخل احدكم المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين ملهوش ولا تخصيص بل جاء الامر من النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفان ان يقوم ويصلى ركعتيك والنبي يغطب واضح على مصد حذية يبقى نقول ان الامر بالصلاة اقوى من النهي عن الصلاة فنقول من دخل المسجد بعد صلاة العصر وقبيل غروب الشمس له ان يصلي ركعتين ما احنا اقول له يصلي ركعتين هما هي قالت هيقول ما ذكر ليه واجبه ومن أغرب ما قرأت بقى البعض أهل العلم استرشاد قريسو لما ييجي يبحث في الأدلة ويرجح ما أعرف قال أرى والله أعلم ألا يدخل حتى ضرب الشمس دمش دنلا على شيء تقول على وراء عين ما هو لا نفس واحدة من اثنين لو صلى يخالف لو جلس وما استطاع أن يرجح قول على قول تبي نعمل إيه لقصر الأدلة أنك لقيت نوع البر وضحه اسم مسألة دي. دا اسمه من إيه؟ من الأدل. بين... نعم. ما إحنا ذلحنا بنقوله هذا يدل نعم ولكن بنقول إحنا الهدف من, من الكلام ده ان, إن عموم النهي مخدوش أي خصص ليس على الدواب اما عموم الامر بالصلاة خصص ولا لم يخصص لم يخصص يبا يضل على عمومه واضح اخوانا نعم في ايه في شأن الفريضة لا مش كده هو هنا النهي عن الصلاة بعد العصر له علة فالعلة تسير مع الحكم كله اللي هي العلة التشبه فهل إذا صلى الفريضة يتشبه أو لا يتشبه؟ يتشبه، وإذا صلى النافلة يتشبه؟ فالعلة موجودة في الليثلي، واضحة خونا ديت؟ نعم. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بيتكلم عن اللي هي صلاة ركعتين اللي هي ساعة الإجابة بعد العصر. يعني يقص خونا يصلي ركعتين ويدعو الله عز وجل. دي توصل يصلي نافله مطلق النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواننا علق صلاة تحية المسجد على من اراد ان يدخل المسجد ليجلس نيته ايه ليس هناك ثم سارق دخل بقى ل لي يعني ايه ليحص سعه الاجابه او ليكف نظره عن الناس هذا ان شاء الله لا به مطلق نكمل يا أخونا كذا، ها؟ يصلي نعم. لا السنة مقدمة ولكن الإنسان يعالج هواه، وبالمناسبة مرة واحد. مشي مع سفيان ابن عدين يطلب منه الحديث فقعد معه سنة كاملة فقال له يا سوفيان أنا بقى العزة والعيال وحشوني عزة راح شوفه فدينا أجادة شهر ولا اتنين قال له ماشي بقى عزة بس تسمعلي انت بقى لك سنة معي بالضبط ايه اللي حفظته من الحديث بتاعتي بقى لك سنة بتطلب مني العلم قول لي بقى انت حفظته قال له والله يا سفيان اول عن اخذ تلت احاديث قال له قولهم. قال اما الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في الصفر. كويس. وأما الحديث الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. وأما الثالث إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء العشاء على العشاء. ألوم شابو كرش؟ لا أسمع. وانتش واضح يا ماليا؟ ها؟ مالو؟ زكاته ليس فيه زكاة إطلاق؟ ها؟ حط رقم مشروعك انت انا درس اصول ها انا عاوز اكمل كمان حاجة ولا كفاية ها فاجس ام سلمة في مسلم هذا كان تركت سنة الظهر البعدية فتشغل عنها ونسي ايه وكره ان يترك نعم جالس نعم ما إحنا بنقول مش تخصيص احنا بنقول النهي عن الصلاة بعد العصر ليس على العموم بل خصص بأحاديث كثير فمن ضمن التخصيص دخول المسجد ها نكمل يا إخواننا كذا يبقى أخذنا دلوقتي سنة تقريرية والنسخ والتعارض بين آية بين الأدلة بعد ذلك نتكلم عن الإجماع الإجماع ها كفاية المرة على كلام ثمانية طيب ما شاء الله مش هأخذ على أ أكثر ما دقائق يعني الإجماع لغة هو العزم قال تعالى وأجمع أمركم وشركائكم واستلاحا استلاحا هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور اقتفاق مجتهدي الامة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امر ديني او على حكم شرعي هو اتفاق مجتهدي الامة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امر ديني على امر ديني قولون اتفاق مجتهد الأمة خرج منه غير المجتهد غير إيه؟ المجتهد يعني غير مجتهد لا يعول عليه وقسم العلماء المجتهد إلى قسمين مجتهد مطلق ومجتهد دزئي أو غير مطلق والأصل في التعريف هو المجتهد المطلق أما المجتهد غير المطلق يدوز أن نأخذ بكلامه وبإجماعهم إذا كان في المسألة التي يجتهدون فيها. نعم المجتهد المطلق هو الذي يجتهد في كل مسائل الدين يعني عمل كسائر الهذا اللي يقف أمامه شيء من أول الاعتقاد لحد كل شيء ما حاجة وده بقى لأيما الأربعة وشخصين من ثامية ومن القيم من رجب كثيري ده مجتهد المطلق مجتهد جزئي بيبقى إما أن يكون مجتهد في مسألة معينة من المسائل أو في مذهب معين فالمجتهد الأصل في الإجماع المجتهد المطلق طيب المجتهد الجزء يجوز بس بشط في المسألة التي إيه يحسنها أو يجتهد فيها نعم أئمة المذاهب لا مكتبين مجتهد مطلق أئمة أصحاب المذاهم نقول الأئمة الأربعة مكتبين مجتهد مطلق مش عاوزة كلام ولكن المتأخرين منهم من يكون مجتهد فين في المذهب فقط يعني يرجع المذهب التاني في عصر من العصور بعد عهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لابد أن يكون الاتفاق أو الاجتماع بعد وفاة مين النبي صلى الله عليه وسلم طب لو كل الاتفاق في حياته اجتماع ولا مش اجمع؟ ها ليس بإجماع ولا ليس نوع اعتماع لأن التشريع اعترام النبي عايش بيأخذ من, من من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الإجماع على أمر ديني فإذا اتفق المجتهدون على أن جزء المياه يتكون من زرتين هيدورجين وزرت أكسجين ولا ننزمناك ده اسمه إيه إجماع بس لا يجمع بالمصطلح الأصليين كيمياء يجمع كيمية أو قوله مثلا مثلث الثلاثين الستيني مش الكلام ده لا ننفعش الكلام بتاعنا ده هم نتكلم عن الأمر إيه الأمر الديني طيب دليل الإجماع يا أخوانا إحنا لو أنتوا تفتكروا الأصل الثالث في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة نخذنا كم أصل عشرة في منهج التلقي مش في الأصول الأصل الثالث إيه إجماع السلف الصالح وحداتهم شرعياتهم مزلومة الله ومعلمين بعدنا والدليل يا يخبرنا على مشاوية الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحى عنه عند الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ ناصر في صحيح جامع برقم 1848 من حديث أبي هرير وابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلاله اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا إن شاء الله في الأسبوع القادم هنكمل ونأخذ درس القواعد الفقية بإذن الله